بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعن في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فأصابته بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام الاخر ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم النهي عن الغش في البيع وغيره قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام مراد بالصبرة يعني الكومة من الطعام يعني لم تكتل بعد على صبرة من طعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها يعني أدخله وسلم أدخل يده في هذه الصبرة يعني في هذا الطعام فأصابته بللا يعني أصابت يده بللا أي رطوبة فقال ما هذا يا صاحب الطعام فدل على أن أعلاه كان يابسا وأن داخله كان رطبا والحب إذا كان رطبا نوع من الغش فقال ما هذا يا صاحب الطعام ولا مناده باسمه زجرا وتوبيخا له فقال أصابته السماء يا رسول الله يعني أصابه المطر فقال أفل جعلته فوق الطعام ليراه الناس يعني أفلا جعلت هذا الرطب هو الأعلى ليرى الناس أن فيه رطوبة فلا يكونوا قد وقعوا في الغش من غش فليس مني والمرض من غش يعني من لم يصدق في البيع وغيره فالكذب فيه فقد غشى فليس مني رواه مسلم وفي لفظ آخر في صحيح مسلم في غير بيع الصبر قال من غشنا فليس منا ودل هذا الحديث العدة مسائل المساء الأولى يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام بنزوله إلى ويدل أيضا على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال رعيته وكذا يجب على من ولي هذا الأمر بمتابعة البيع والشراء أن يحرص على تفقد أحوال الباعة لأن يكون فيها غش ويدل أيضا على مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بنفسه حيث أدخل يده في الطعام ويدل أيضا على وجوب إنكار المنكر لمن رآه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلل أنكر على صاحب فقال ما هذا يا صاحب الطعام ويدل أيضا هذا الحديث على تعظيم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث لما رأى المنكر بين له ما هو الصواب فلما رأى البلل قال الصواب في ذلك أن تجعله أعلى الطعام وهكذا المخطئ أو صاحب المعصية إذا بيّئ إذا أنكر عليه بين له الصواب لأنه قد يكون غافلا عنه فمثل لو رأيت أحدا يخيط ثيابا دون أسفل من الكعبين تقول له ما يجوز أسفل من الكعبين واجعله أعلى من الكعبين وهكذا ولو رأيت شخصا يبيع الأغاني تقول له لا يجوز بيع الأغاني وضع بدلها مما فيه ذكر الله ونحب ذلك قال من وإدل هذا الحديث أيضا على أن الغشة كبيرة من كبائر الذنوب لذلك قال فليس مني وهذه اللفظة الأولى أن تجعل على ظاهرها من باب الزجر والترهيب وهذا ما رأاه سفيان بن عينة رحمه الله أن تبقى على حالها ومنه من فسرها فليس مني أي ليس على طريقتي وهدي وما جئت به والأولى أن تبقى على الزجر يتكون أبلغ في القلب ثم ذلك قال وأن عبد الله مبريد رضي الله صلى عن عليه وسلم قال من احتبس العنب عن القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا دخل النار على بصيرة بالعذب الله قرره الطبراني في الأوسط وسناده حسن ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم بيع ما هو حلال يتخذ حراما فالعنب حلال لكن يتخذ خمرا كان محرما قال من, من احتبس العنب من حبس العنب يعني امتنع من قطفه لما احمر أو اصفر من حبس العنب عن القطاف يعني وقت القطاف وجعله حتى يكون وجعله حتى يصير زبيبا قال حتى يبيعه لفظ الطبراني من يهودي على يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا دخل النار اقتحم النار يعني دخل النار على بصيرة يعني على علم بسبب دخوله النار وهو أنه جعل هذا المباح باعه على من يتخذه في الحرام قال رواه الطبران في الأوسط سناده حسن وهذا الحديث قال عنه أبو حاتم هذا كذب لا أصل له وقال عنه بن حبان هذا حديث منكر والحديث لا يصح ويدل هذا الحديث على تحريم التعاون على الإثم والعدوان مثلا يبيع سكينا لمن يقتل الناس بها لمن علم منه ذلك أما إذا كان لا يعلم حاله وهذا الأمر مباح يجوز بيعه وإذا غالب على الظن أنه يتخذ في أمر محرم فلا يجوز نعم الله أعلم يقول هل يدخل النبيذ والسوبية في الخمر؟ إذا كان ممن اتخذها خمرا، أما إذا كان الشخص يأخذه ويشربها مباشرة، ما في شيء، يعني وهي, وهي لم تتخمر بعد. وإيش هو النبيذ يا عاصم؟ أي نعم؟ يعني أول مثلا التمر في قسو قاسي، يابس يعني، في حط أول فلما حتىيلين، ويشربون هذا الماء، والتمر يكون لهلياً، أي يقول كيف نقول من قال أنت طالق بل طالق بل طالق تقتلاتنا إجماعا في الحديث ما أحد فيهم بيننا ما قلنا إجماعا قلت بعضهم ساق الإجماع مثل وزير بن هبيرة وبعضهم يقول مذهب الجمهور لأن في خلاف يسير يعني مثلا شيخ الإسلام أنت طالق ثم طالق ثم طالق طالق ولو قال أنت طالق فطالق فطلق طالق